ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفر كيل والميزان بالكسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا لَوْ سَنَدَاقَ بِكُمْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوفُوا وَفِي عَهْدِ اللَّهِ أوفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذَٰلِكَ وَأَنه صِاطِي مُسْتَقِيمَ فََّذُِ وَحََّ هذا صِاطِي مُشْتقمًا فَكَدِرُ وَلَا تَتَّذِرُ السّلَ فَتَخَ الرَّقَ بِكُمعَن سَدِيله وَلَا تتبعوا السوء فتفرق بكم عن سبيلِه ذلك والصاق بهم لعلكم تتقون ذلك والصاق بهم لعلكم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وَ وَهُدَ وَررحمَتََّ عََّهُم بِلِقَاءِ غَبِّهِ يُؤْمُِون وَهُدَ وَرَحْمَةَ ل عََّهُ بِلِقَ إَِِّهِ يُؤمِنُون وَهَاذَاكِ كَابُ أَزَلنَاهُبََكُ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه باركم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كنا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن وَإِن كُنَّا عِندَ رَاْسِهِم لَغَافِلِينَ وَإِن كُنَّا عِندَ رَاْسِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى من أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهزى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاء يُرْدِفُكُمُ هُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجذي الذين يصدفون